في سلسلة الأسماء والصفات، وهو مع اسم الله الأعظم، مع اسمه الله، الله جل وعلا، اسمه الأعظم، وهو أكثر الأسماء اشتهارا وترديدا على ألسنة المخلوقين كلهم. الله هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الألوهية والربوية. الله. هو الإسم للرب المحمود المعبود الذي يمجده الخلق ويسبحونه ويحمدونه وتسبح له السماوات السبع والأرادون السبع ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله هو الرب الذي تحبه القلوب وتحن إليه النفوس وتتطلع إليه الأشواق وتأنس بذكره وقربه وتشتاق إليه وتفتقر إليه الله الإله الذي تحن إليه القلوب ولهذا كان الحب معنا واردا في علاقة الخالق بالمخلوق فالله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله العظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وجلاله ومجده فلا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنون سبحانه وتعالى تنزه عن مشابهة الخلق جل وعلا الله هو الإله المعبد الذي يخلص له المؤمنون قلوبهم وعبادتهم وصلاتهم وأنساكهم وحياتهم وآخرتهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله كما قلنا العلماء قالوا هو اسم جامع لجميع الأسماء والصفات يقول ابن القيم ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنة إلى اسمه العظيم الله فيقول ولله الأسماء الحسنة ولا يقال وللرحمن الأسماء الحسنة يعني الإسم الأعظم الذي يشمل كل الأسماء وكل الصفات هو اسمه اسمه الله ولذلك يقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن فهو الإسم الأعظم فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنة دال عليها بالإجمال أما الأسماء الحسنة التي أذن لنا بمعرفتها في الدنيا نحن قلنا أسماء الله تعالى الحسنى لله تسعة وتسعين اسم مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قاطبة مجتمعون على أن لله أكثر من ذلك والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذا في أسماء ربنا أنزلها في الكتاب وفي أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها فليست أسماء الله محصورة في 99 اسم محصورة بالنسبة لنحن اللي مأذون لنا في معرفته هم 99 اسم فالله له أسماء حسنة لا نعرفها استأثر الله عز وجل بعلمها الأسماء دي كلها هي تفصيل لاسمه الله يعني لو أنا عايز أوصفك ولله المثل الأعلى فأنا عايز أوصفك بصفات فبقول محمد مثلا ذكي مكتهد شكله طويل رفيع كذا كذا فبعض كم مجموعة صفات مجموعة الصفات دي هي محمد لله المثل الأعلى فكذلك الله يعني الله يعني العزيز يعني إيه الله؟ يعني الرحيم يعني إيه الله؟ يعني المتكبر يعني إيه الله؟ يعني الرحمن يعني إيه الله؟ الأسماء بقى فاهمين؟ إذن أول شيء اسم الله الله جامع لكل معاني الأسماء والصفات الأمر الثاني الله يدل على عبودية الخلق له سنقول دلوقتي أن العلماء اختلفوا هو اسم الله ده اسم مشتق ولا اسم جامل أصله إيه في اللغة هل أصله إله ولا هو الله هو كده اسم ليس له أصل فيه اللغة ما نرجعوش لحاجة هو اسم بذاته هكذا فالعلماء اللي قالوا إن اسم الله مشتق وده الراجح مشتق من الإله قالوا فهذا يقتضي أن الله لما نحب كنا أول صفة نصفه بها عشان نفهم يعنيه الله يبقى المعبود يبقى معناها المعبود زي ما قلنا في اسم الله الإله معناه المعبود الذي يدل من خلال اسمه على عبودية الخلق له فهو اسم دال على كونه تحبه الخلائق وتعظمه الخلائق وتخضع له الخلائق وتفزع له في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال رحمته سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة قلنا اسم جامع لمعاني الأسماء الحسنة اثنين دال على عبودية الخلق له سبحانه ثلاثة قلنا الأسماء صفات وطول السلسلة ونحن عادي نقول صفات جمال وصفات جلال صفات جمال وصفات جلال أهو الله يشمل هذا كله يبقى الله فيه معنى الجمال فتحبه وتقبل عليه وتستأنس بمعاني الجمال في أسمائه ونحن قلنا بقى فيها كل معاني ففيها بقى معنى الرحمة والكرم والإنعام والإحسن كل ما يخطر لك ببل من المعاني الجميلة فتحب وفيها معاني الجلال فهذا يورثك الإكبار له والتعظيم له والخضوع بين يديه والاستسلام له والذل والافتقاء فاسمه الله يشمل معاني الجمال والجلال ابن القيم ليه كلام حلو بقى في المدارج. بيقول إحنا عندنا إيه الله والرب والرحمن إحنا ممنيجين ندعي بندعى بنقول، يا إما نقول ربنا اغفر لنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا شر، يا إما نقول إلهنا صح أو اللهم، وربنا قال لما أراد أن يختار اسم يبقى رقم اثنين بعد اسمه الله قال يبقى اسمه الرحمن قل دع الله أودع الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى يبقى ربنا رتب لنا الأسماء أعظم اسم الله اتنين الرحمن يبقى احنا عندنا الله والرحمن ولسه أيلين الرب بص بقى ابن القيم بيعلمك تستخدم كل اسم فين بيقول فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله يبقى أنا لو بتكلم في معنى عام يبقى اللهم اغفر لنا اللهم كذا الله تستخدم الاسم لأنه بيشمل الجمال والجلال ده الأوسع طيب لو كنت بتتكلم عن معنى القدرة أو التفرد بالعطاء والمنع والتفرد بالضر والنفع ونفوز المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة قول للرب ربنا آتنا من لدنك رحمة أصل بقدرتك بمشيئتك وأنت مشيئتك تنفذ وقدرتك هي المهيمنة على قدرة الجميع فرب آتني فبتستخدمها في معاني القدرة معاني القوة معاني التفرد معاني التدبير لو عندك مشكلة قاف عندك أنت عارفها في نفسك أنت غضوب أنت متسرع أنت بتضيع وقت عندك قاف فتريد أن تربي نفسك وتسأل الله أن يزكي نفسك فقل ربنا يعني يا ربنا ربنا فاهمين الرب في معنى لإيه التربية فتستخدم دايما الاسم فين في المعنى الذي يليق به طب لو تكلمت بقى عن معنى الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف لو المعنى جميل بس نقولنا الله جمال وجلال والرب قدرة ومشيئة وإنفاذ يجي بقى الثالث الرحمن لو أنت بقى بتتكلم في معنى من المعاني الجميلة قوي بقى اللي فيها اللطف والإنعم والرأفة ووو فاستخدم اسمه الرحمن اللهم أنت الرحمن الرحيم ألطف بي فامن علي فأكرمني عرفنا المعنى ده إذن المعنى الثالث أن صفات الجمال والجلال أخص بهذا الاسم هل تعرفون كم عدد المرات التي ورد فيها اسم الله في القرآن 2724 مرة 2724 مرة طبعا ليس هناك من اسم من أسمائه تفرد بهذا العدد إلا اسمه الله لذا فيش حاجة عدت أصلا عدت حيز المئات يعني فيش اسمه وصل لألف أعظم الأسماء وهذا أحد الأسباب كما سأذكر الآن التي جعلت بعض العلماء بل جمهور العلماء أن يقولوا أنه الاسم الأعظم طيب المسألة الرابعة في اسمه الله هل هو مشتق أو جامد اللي نحن قلناها ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مشتق واختلفوا في أصل اشتقاقه فقيل إنه من إله وقالوا عمل زي ناس وأناس ناس وأناس إله والله فقالوا الله معناه الإله المعبود المستحق للعباد وذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم جامل غير مشتق وليهم في ذلك دليل قال لك الله الألف واللام دي مش للتعريف لأن احنا لما نيجي هنا ونقول أنه أصله الإله يبقى الألف واللام دي تعريف لأنه هيبقى أصله إله وتحطيت الألف واللام للتعريف لما بتبقى الاسم معرف بألف واللام ما ينفعش تنادي بياه قول كده يا الرحمن عندك شيء في اللغة اسمها يا الرحمن يا العزيز لكن بتقول يا عزيز بتشير الألف واللام صح إيش معنى في اسمه الله تقول يا الله فقال لك الألف واللام دول مش تعريف فبالتالي هذا اسم جامد ليس مشتق، هو كده الله ما يفعش يترجعه لأي حاجة هو متفرد وعلى هذا أو ذاك عشان نسأله يعني ما نخشش فيه خلاف علمي على هذا أو ذاك فاسم الله متفق على أنه هو الاسم الجامع له أسماء الله تعالى وصفاته فاحنا مش محتاجين للقضية نفسها وفي كل الأحوال يعني دول بيقولوا أنه أصل الإله فيبقى أصله المعبود طب ما هو برضو اللي بيقولوا أنه هو الله كده هو برضو بيقولوا أنه هو المعبود المستحق للعبادة ففي كلتا الحالتين المسألة فيها صعب معناه المعبود وحده المحمود وحده المشكور وحده المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام الذي يسكن العبد إليه ولا تسكن القلوب الا بذكره الا بذكر الله تطمئن القلوب ولا تفرح العقول الا بمعرفته ولا يلجؤ الا اليه ولا يستعان الا به اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلمة من الكلمات دي ما بتبقاش كده يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استعنت فاسطع بالقدير لكن بيقول بالله عشان تفهم الاصل ده أنه لا يفزع العبد ولا يلجأ إلا إلى ربه لأنه يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى لأنه لا مجير حقيقة إلا هو ولا ناصر حقيقة إلا هو وهو الذي يلجأ إليه العبد بكل ذر في كيانه شوقا ومحبة فلا يأنس إلا به ولا يفطر عن خدمته العبد بقى عشان المعاني دي هي حظ العبد من اسمه الله أعظم المعاني العبودية لله سبحانه وتعالى فلا تفطر عن خدمته عشان كده ايه؟ الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون ولا يفطرون. لا يفطرون. عشان كده ملائكة ساجدة تحت عرش الرحمن الآن سترفع رأسها يوم القيامة قل سبحانك ما عبدناك حق عبادته عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إن واحد منذ خلق إلى يوم القيامة أتى ربه زحفا ما وفى حقه يعني أنا جاي لك زحف يا رب ماشي على بطني جاي زحف فبيقول لو من أول ما تولدت وانت بتحبه كده لغاية يوم القيامة أعدت كده ماشي ربنا ما وفيت حق سبحانه وتعالى ما عبدناك حق عبادتك فلا تسأم من ذكره ولا تفطر عن خدمته فتكاد القلوب المؤمنة أن تتفتت من فرط محبتها له تلاقي قلب المحب ده قلب متقطع من حب الله فتلاقيه دايما يأنس بذلك عضب الغلام كان يقول إيه؟ إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب الصحابة كانوا يطوفون حول البي فيقول قائلهم نعم الرب ونعمل الإله أحبه وأخشاه بحبه أوي وأخشاه فالذي يحب لذاته الله والذي لا تتعكر في محبته الله وأما إذا جعلت قلبك معلقا بسواه عذبت ولا محالة قال الله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين العذاب مش بتاعنا بس العذاب الأشد عذابك في الدنيا وانت قلبك مش ما هو كلمة إله دي معناها المحبوب لذاته الذي يخضع له سبحانه وتعالى لذاته فبالتالي الواحد مننا يحب أي حد ويحبه ويخلص له في حبه ومن أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد فتتعذب في محبت أي حد لو علت عن المخدار البشري أنا لازم ححب والدي ووالدتي وأحب زوجتي وأحب أولادي وأحب صحابي لازم أحب في غريزة جوايا كده لكن ليها مقدار أول بقى ما زوده شوية والحب ده يخرج عن نطاقه وخلاص مش قادر عيش من غير فلان ومش قادر أتحرك إلا لما فلان يتواصل معايا الكلام ده يتعذب العبد ومشكلة الحب إيه؟ مشكلة الحب إن ربنا ما تكلمش إنه الواحد بيحبه وبيحب غيره إحنا مش هنشكك ابدا في ان اي حد مننا ما بيحبش ربنا اكيد بتحبه لازم فطرتك كده ان انت بتحبه فربنا ما شككش في دي بس قال انت بتحط معايا سواي هي دي المشكلة ومن الناس ما يتخذوا من دون الله اندادة يحبونهم كحب الله فده يعني انا بحب شغلي وبحب امراتي وبحب عيالي وبخلص لهم وبعمل لهم وبسولهم وبحب ربنا وساعات بأثيرهم أحيانا على حاجات كتير لربنا وفي نفس الوقت اللي بحب ربنا ما حدش يشك يعني بعمل هنا وبعمل هنا بس الحتة دي زائدة شويتين وما تنفعش تبقى كده أمال يعني الحب بتاع الأولاد والزوجات والأهل ده يبقى إيه؟ يبقى فيه يبقى إيه؟ يبقى فيه هو سبحانه وتعالى يعني فيه أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله يبقى واحد متجوز واحدة أمورة وجميلة وفتنة وهي سكن وكل حاجة بس هي بعيدة خالص عن ربنا وبتشده بعيد خالص عن ربنا فدلوقتي حظ نفسه وحق ربه ها. فأقول لك نخليها وخلاص هي تبقى موجودة وهي بتسحبه في الفتنه هو ده الحب المذموم إنما بالعكس آه هي ما شاء الله عليها وإحنا بنعاون بعض في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وبنحاول نبقى أفضل المسألة مش منعازلة لا أنا بحبها فعلا وكله والله ما بتبقى أطوع لله سبحانه وتعالى كل ما أنا بيزداد حبها في قلبي يبقى هو ده الحب في الله هي عملت شوية حاجات عشان ترضيه بس في الحاجات دي ضيعت حق ربنا رضيته هو بس ضيعت حق الله سبحانه وتعالى يبقى هو في الحالة دي لو هو اتبع هواه هيبقى راضي بيها وتمام لكن لو هو بيقدم أمر ربنا في الحالة دي هيبقى حزين إنها عصت ربنا عشان ترضيه هو فاهم انت ضيعت صلع عشان كانت قاعدة بتتزين لجوزها صليت النهاردة كذا كذا معاليش تبقى اصلا اتعمل وتسوى فالمغرب ضاع طب خلاص مش مشكلة يعني طالما هي على سنجة عشان هو ده فهمتوا المعاني دي أنا بس فصلت شوية علشان خطر قضية محبت ربنا دي محتاجة الناس تبقى فاهمها كويس قضية ازاي يبقى القلوب تصل للمعاني اللي العلماء بيتكلموا عليها دي ازاي القلوب تبقى وصلة للإحساس ده تبقى بتتقطع من فرط محبتها له وتعلقها به وهو الذي يخضع له العبد ويذل وينقاد تمام القضوع له سبحانه وتعالى فيقدم رضاه على رضا نفسه انا عايز انام انا تعبان وعايز انام وربنا يردني دلوقتي قائم بين ايديه يبقى انهي وقدم رضا نفسي إن أنا نام ورضا ربي إن أنا أوم فيقدم رضا ربه على رضا نفسه إن أنت كنت بتؤثر ربك على هواك كده ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهذا العبد الملائكة إن عبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثار عن وطائه يعني عمل ثورة على الغطب ثار عن وطائه رح رماكنا وقام يتملقني بيتعبد الله سبحانه بيتذلل بين ايديه بيتحبب بين ايديه الله سبحانه وتعالى الذي يذل وينقض له مع تمام الرضا بذلك إذن فلا يصلح أن يتخذ غيره محبوبا ولا يصلح أن تذل لغيره لا تذل ولا تزل المعصية ولا تزل عشان فلوس ولا تزل علشان وعشان وعشان لا تزل إلا له لا, لا يصلح إلا أن تزل له وحده وإذا ذللت له وحده كان لك العز من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سبحانه وتعالى لأن كل من تعلقت به لا يستطيع لك منعا ولا عطاء منه سبحانه وحده الجد أما سواه فلا مالك لشيء ولا شريك في شيء ولا معاون ولا يستطيع لك حيلة ولا صرفا ولا عدلة فإذا فهمت ذلك عبدته وحده سبحانه وتعالى لأنه له أوصاف العظم والكبرياء لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان لأنه بالرحمة متفرد وبإيصال النعم الظاهرة والباطنة إليك وإلى جميع خلقه متفرد لأنه المحيط بكل شيء علما لأنه سبحانه وتعالى الغني وكل ما سواه مفتقر إليه على الدوام سبحانه وبحمده طيب مسألة الإسم الأعظم عشان بقى نخدها بشكل علمي ونبقى فاهمين تأصير العلماء لها هل الله هو الإسم الأعظم؟ قلنا هو الراجح قال القرطبي هذا الاسم الله هو أكبر أسمائه وأجمعها حتى قال بعض العلماء أنه الاسم الأعظم ليه؟ لأنه لم يتسمى به غيره ولا يوصف به غيره لذلك لم يسنى من فعش يقول اللهان ولا يدمع وهذا من تأويل العلماء لقول الله هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم من تسمى باسمه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واستبر لعبادتك هل تعلم له سمية هو لي هذا معنى والمعنى الثاني هو في حد تسمى باسمه ولا يستطيعها أحد فايه الدليل على إن هو الاسم الأعظم العلماء ذكروا ستة أمور أول حاجة من السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله قال اللهم قال الله بقى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطم فناس آلة الأحد لما قلنا الكلام ده في اسم الله الأحد الواحد فينا سألة الأحد نسألة الصمد وزي ما جينا برضو في اسم الله الحي القيوم وابن القيم بيرجح ان هو الحي القيوم وشيخ الإسلام التيمية لكن العلماء جمعوا ما بين الأحاديث فقالوا الاسم اللي مش هنختلف عليه الله لنوارد في هذه الأحاديث ده أول دليل الدليل الثاني كثرة وروده قلنا 2724 مرة فكثرة وروده دليل على ذلك الأمر الثالث قالوا إن بقية أسمائه تجري مع هذا الاسم مجرى الصفات مع الأسماء يعني أنا ما أقول العليم أو لما أقول الحي حط أو القيوم بقول إيه بقول معناه الذات ذات سبحانه وتعالى الموصوفة بالحياة حي الذات الموصوفة بالقيومية فبدها معنا الذات الموصوفة بالعلم العليم إنما الله الذات الموصوفة بكل الأسماء والصفات خدتوا بالكم المعنى الرابع قالوا اسم الله مستلزم لجميع معاني أسمائه الحسنة زي ما قلنا إنها دال عليها بالإجمال وإن أسمائه وصفاته هي تفصيل وتبيين لهذا الاسم الأمر الخامس قالوا أول ما تعرف الله عز وجل لنبيه موسى الكليم عرف نفسه باسمه الله قال الله جل وعلا في سورة القصص لما كان سيدنا موسى قد أخذ أهله من مدين وكان في طريقه إلى مصر وكانت الليلة ظلماء باردة فرأى أن يأتي لهم بنار قال امكثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. أنا شايف نار من بعيد فارح أشوف مين اللي هناك يمكن ينفعونا يمكن يضيفونا يمكن أستفيد منهم بشيء لعل آتيكم منها بخبر أو جزء من النار أو ناخذ من عندهم نار نتدفأ بها وتنير لنا في هذه الليلة المظلمة الباردة فلما أتاها نودي لما وصل إلى هذا المكان يعني كانت علامة فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة اللي هو بقى عند الجبل في سيناء وهذه من الأماكن المباركة نموذج من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين فأول ما تعرف قال له أنا الله إني أنا الله رب العالمين وفي سورة طه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فتعرف الله إلى نبيه موسى بأنه الله وتعرف إلى خاتم أنبيائه وأحب عباده إليه سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في غير ما موضع ومنها أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأول ما تعرف تعرف به الله الله سبحانه وتعالى فقالوا تعرف الله عز وجل لأنبيائه بهذا الإسم دليل لسيما؟ مع نبيه الكليم موسى ومع حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أيضا من الأدلة الدليل السادس دعاؤه بهذا الاسم فأكثر ما يدعى الله يدعى بهذا الاسم فتقول اللهم ومعنى اللهم يعني يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال اللهم غفور رحيم يعني اللهم غفور رحيم إنما تقول اللهم اغفر لي فلا تستخدم إلا في الطلب ما تستخدمش أنت محتاج حاجة فإليه ترفع الحوائج كلها سبحانه وتعالى إنما اللهم يعني يا الله يعني أنا بطلب منك شيء يا رب وأستغيث بك وأسألك مسألة الخائف الضرير مسألة العبد الذليل بين يديك سبحانك وبحمدك إذا الله سبحانه وتعالى كل هذه آل أدلة الست تدلنا على أن هذا الاسم من أسمائه العظمى وأنه على الأرجح هو الاسم الأعظم اسمه الله جل وعلا تعالوا نعرف ما حظنا من هذا الاسم أعظم الحظوظ وأعظم الحقوق لهذا الاسم هي العبودية لله تبارك وتعالى والتعرف احنا عملنا تمانين محاضرة في هذا المعنى لنتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته عشان نوصل للمعنى هذا انه اللي يبقى يسمع السلسلة دي كلها ان شاء الله بالفهم والتطبيق يصل الى درجة العارف العارف بالله تبارك وتعالى فأعظم الحقوق العبودية والمعرفة المعرفة به سبحانه وتعالى قال ابن الجوزي العارف بالله تقل عنده مرارات الأقدار لقوة حلاوة المعرفة اللي يعرف ربنا تعالوا بقى نعيش معنا المعرفة ده شوية اللي يعرف ربنا أول حاجة لقيه ساكن مطمئن هادئ حتى إن ابتلي وابتلاء شديد تجده قد رضي وقد نزل في قلبه من معاني الإيمان ما يجعله مستشعر لأمر قد لا يستشعره من يراه من بعيد يعني أنت تشوفه من بعيد لا حول ولا قوة إلا بالله الراجل عيني جاله مرض الفلاني وده قطعت له رجله وده عيني في عز شبابه جاله سرطان تبقى أنت عب تخبط وهو من جوة ولا حاجة خالص قال هكذا العارف بالله تقل عنده حيبقى برضه عنده إحساس أكيد لما يفي بتلاي يبقى متمر شوي بس تقل عنده مرارات الأقدار ليه أصل حلوة المعرفة مستحكمة على القلب فحاجة بسيطة كده في وسط الكلام الأصل القلب مستحني، فما عندوش مشكلة وليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله لأنه دايما بيترجم المشاكل اللي بتحصل قدامه فبيهده، فبيهدأ آه. دي بذنب فلعل الله عز وجل يكون كفر للذنب ده فخلاص عشان كده يؤمن بالله ويؤمن بقدر الله خيره وشر حلوه ومره فتلاقيه عارف فاهم الرسالة ايه انما اللي مش فاهم هو ده بقى اللي لو شوكة تلاقيه اعب بقى شيء للهم وليه وحصل وجره وتصيبه تصيبه وتصيبه مرارات الاقدار ويجزع ووو اما العارف فانه مستأنس به في خلوته هذا هو شأن العبد العارف العجيب عجبا الأمر المؤمن إن أصبته صراء شكر إن أصبته ضراء صبر فدايما عارف يتعبد ربنا ازاي فهذه ثمرة المعرفة العظمى أنه يكون على وصال بالله تبارك وتعالى. العلماء قالوا اللي بيعرفوا الله أشكال وأنواع فمن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان باب فين؟ النعمة فلما ربنا بينعم عليه؟ بيستحي العبد ده فيقدم على الله ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز وفي ناس كتير بتبقى بص على زنبها وأحوالها وتقول يا سبحانك رب ستير والله سبحانك رب ده أنا من غير عفوك أنا ما كنتش عيش ستره الجميل الذي لم يزل كان بعض السلف قعد يردد كده كل ما ينجر ربنا يعد يقول ستره الجميل الذي لم يزل ستره الجميل الذي لم يزل ستره الجميل الذي لم يزل فيستشعر المعنى حلمه وستره وتجاوزه عن العبد وإلا كان زمنا دلوقتي هلك في باطن الأرض بسبب الزنوب ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام هو في ناس لا تساس إلا بالصياط وربنا ياسسهم بهذه الطريقة يعني بعت له نعم مش هي دي ما الناس كلها عندها يعني ربنا بعت لك منا انت مكنتش متوقعها تقول كي يعني فيها اي يعني ما هو فلان عنده ده بالعكس ده في ناس احسن مني كمان فللأسف الشديد ما فيش فايدة فيه اب خلاص لما انت لازم تفهم بالطريقة ازاي تيجي ربنا سبحانه وتعالى فيبتلي العذاب ولن ذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون يمكن يرجع يمكن بقى لما يبطش ربنا بيه خلاص أنا أفوق لنفسي الى كل حاجه اتدمرت مرة واحدة تجارته اللي كانت قد كده مرة واحدة طارت كان حاطط مش عارف فلوس في البورصه وفي يوم وليلة انتهى مش عارف كان كذاب على نفسه شيكاته وعامل نفسه ايه وايه, وإيه مرة واحدة لا نفسه هيسجن بيها كان عامل كان مسوي كده بقى البطش ده لعلهم يرجعوا ولما بيحكى لنا أحوال بعض الناس اللي كان يشار اليهم بالبنان وحكم عليهم بأحكام يقول لك فلان ده في ما شاء الله لا قوه مش عايز أذكر أسماء بس الناس عارفينهم كلهم يعني الأسماء اللي, اللي في الجراجة فما شاء الله بيصوم الاثنين والخميس اللي كان أصلاً متاخد في قضية شكلها يعني تمس الشرف وتمس كذا وتمس كذا بقى ما شاء الله الصلاة وقتها بقى خير جدا بقى كل أسبوع بيختم القرآن كل الكلام ده كان هيرجع إياه التلاع هو ده بقى بالبطش والانتقام ما هو كان برد كان فلان الفلاني والناس كلها بتشاور عليه وكل الناس بتعظمه وتقدروه وكان مقضيها زي ما هو عايز هو ده بقى ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة ده بقى واحد طالب علم ده كل ما يتعلم أكتر كل ما يزداد قرب ربنا كل ما يعرف عن ربنا أكتر كل ما تلاقيه أقبل ع الله عز وجل فهذا يعرفه بالعلم والحكمة ومنهم من يعرفه بالعز والكبرياء العزة والكبرياء دي ايه انه فيش حد بيعز عند ربنا ولو كان مين ده سيدنا يونس اللي اسمه نبي؟ من الأنبياء قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ما فيش حد عزيز فتلاقيه عارف يتعامل إزاي عارف أنه هو لن يتعزز هو في حياته إلا بالعزيز هو شايف نفسه في الحياة ذليل فلا يعز إلا به فيتعرف على الله بعزته فيعزه ويعرف أنه هو أول ما تاخد نفسه حبتين ويضغط يتعرض إلى عزة العزيز المتكبر سبحانه هتتكبر على مين وحتتعزز على مين فيعرف الله بالعزة ويعرف الله بالكبرياء ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف الشخصيات العطفية بقى فتلاقيه بيتعرف على ربنا بكذا أول ما تيجي تقول أثر من آثار رحمة الله في الكون ده قلبه يهفت يا من تكرم ربنا يا رحمة ربنا بينا و... وتلاقيه أقبل على الله لما يسمع حاجة من بر ربنا وإحسانه ورحمته و... و... ومنهم من يعرفه بالقهر والملك هو فلان الفلاني وشايف هو, هو عنده الملايين والمليارات وأنه هو متملك في كذا وأنه هو كذا فيتعرف إلى الله بنقد العزائم يعني أنا عايز كذا أنا معي كل حاجة عايز ده أبي جيش عايز صحة عندي مرض طلع المرض منك وريني مش انت الملك مش انت فلان الفلاني في البلد وريني طلع المرض منك فيعرف ان الملك له وحده وانه المالك الملك الملك سبحانه وتعالى فحينئذ يتعرف له بالقهر والملك ومنهم من يعرفه بإجابة الدعوة واغاثة لهفته وقضاء حاجته ده شايف نفسه تعبان وعاصي وبعيد عن ربنا كل البعد وفي يوم قال يا رب يا رب من علي بكذا يا رب فأجاب دعوته قال يا رب أنا ده أنا اللي لساني متلوس بغير ذكرك ده اللي عني بتذهب في الحرام وأرسلها فيما لا يرضيك ده أنا ده أنا ده انا ده أنا, أنا, أنا تجيب دعوتي أنا تستجيب لي أنا فيتعرف له بإجابة دعوته وقضاء حاجته وإغاثة لفته وأعم هؤلاء معرفة أحسن وحب أبي يعرف ربنا من عرفه من كلامه اللي بيمسك القرآن ويعد يدور على المعاني دي ويسقطها في واقعه ولذلك أنزل الله القرآن لغاية هي تعريف العباد به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين وهذا ما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل ذي صفاته مالك يوم الدين كل ذي صفاته ايه حقه عليك اياك نعبد وياك نستعين المطلوب ان انت تعرف ازاي وتوصله ازاي اسألوا انه يمشيك في الطريق اللي تقدر توصل من خلاله ليه اهدان الصراط المستقيم وصراط المستقيم ده ليه علامات اه في ناس مشي عليه لهم صفات واضحة الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ناس عرفت وعملت إنما المغضوب عليهم دول ناس عرفوا ما عملوش والضالين دول ناس عملوا من غير علم فتعرف الله عز وجل لنا من خلال الفاتحة على من هو سبحانه وتعالى شوفوا الناس اللي عرفت ربنا سبحانه وتعالى وأنا بابسط بس الكلام يسيرا كده علشان خاطر قلوبنا يعني تطلع مشتاء كده ربنا ومشتاء الأحوال العارفين دي وتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وتتمنى إنها تقبض وقد عرفت من هو الله شوفوا من كلامهم من كلام من عرف الله عز وجل قال ابن عباس في تفسيره قول الله تعالى نور على نور قال كذلك قلب المؤمن يعرف الله ويستدل عليه بقلبه قلب المؤمن منور أور فتلاقيه يتعرف على ربنا وتلاقيه ينجذب في مغناطيس كده بيجذبه إلى طريق الله عز وجل فإذا عرفه ازداد نورا على نور وكذا إبراهيم الخليل عرف الله بقلبه واستدل عليه بدلائله فعلم أن له ربا وأن له خالقا فلما عرفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة فقال أتحاجوني في الله وقد هدان وتتنطق كده فيها مدين لازمين يعني بيقول لهم يا جماعة ده حاجة حد يتكلم فيها حد يجادلني في ربنا وقد هدى عرفه فغار له فوجدته يصرخ في الناس كيف لأحد أن يجادل في الله أفي الله شك يقول الغزالي رحمه الله أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء فإذا كملت المعرفة عايز تعرف انت عرفت ربنا ولا لا راقب الله في الخلوات شوف لما تبقى عادل لوحدك بتعمل ايه لو وجدت نفسك مقبل على الله لو وجدت نفسك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يبقى انت عرفت ربنا وجدت نفسك بتهجم عليك المعاصي ولسه الشيطان عارف يستأسد عليك يبقى انت لسه محتاج شوية دروس في المعرفة اكتر من كده ومحتاج تطبيقات اكتر من كده ومحتاج تعيش قلبك في رياض المعرفة أكثر من كده عشان تصل فإذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب فلا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بذلك وإلا بتحصيل محبة الله والأنس به في الدنيا ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر إن أنت طعب تفكر تفكر في شأن الله يحيى بن معاذ كلمته المشهورة كان يقول يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين حقتين علامات العارفين بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه وكان أبو سليمان الداراني يقول في شأن جنة المعرفة كان يقول عجيب أمر أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أعظم ما فيها أعظم ما فيها معرفة الله جل وعلا قال ابن الجوزي من ذاق طعم المعرفة وجد طعم المحبة فالرضى من جملة ثمرات المعرفة فإذا عرفته سبحانه علامة رضيت بقضائه فلا تتجرأ ولا تعترض تجد في نفسك تمام الرضى له تعالوا شوفوا يعرف ربنا سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل كلامهم ازاي كل ده علشان بس يبقى احنا بجد طلعنا بمعنى الله في قلوبنا شوفوا الأنبياء لما بيكلموا على ربنا بيكلموا ازاي سيدنا آدم لما وقع منه الذنب ندم ندما شديدا وأسف على ما فات وعرف خطأه واعترف بذنبه فانطرح بين يديه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال له ايه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رؤيا. أن آدم قال يا رب خطيئة التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء اتدعته من قبل نفسي السؤال بتاع الناس كلها هو. يا رب مش انت كتبت علي أن أنا أبقى كده ولا أنا اللي اخترعت الموضوع ده قال بلا شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفره لي قال فذلك قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وروي عن ابن عباس قال فتلقى آدم من ربه كلمات قال آدم يا رب ألم تخلقني بيدك قيل بلى ونفخت في من روحك قيل بلى قال وصبقت رحمتك غضبك قيل له بلى قال وكتبت علي أن أعمل هذا قيل له بلى قال أفرأيت إن تبت هل أنا راجع إلى الجنة؟ قال نعم. وروي عن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم ورؤي أن آدم كان يبكي بعد هبوطه من الجنة حتى يخوض في دمعه فكان جبريل يأتيه فيقول له كم هذا البكاء الشاهد تعرف إلى الله بإيه؟ بخطيئته فتعرف إلى الله باسمه التواب الغفور فعرف فلما عرف الله كذلك أوصله إلى أعظم الدرجات فقالوا فكانت الخطيئة هي أعظم الألمنة من الله إليه لأنه بها عرفة تفتب المعنى الثاني من المشاهد مشاهد الأنبياء في ذلك سيدنا نوح وكان كثير اللهج بذكر الله كثير الشكر لله لم يأكل شيء إلا قال الحمد لله ولم يشرب يقول لك اللؤمة يرفعها لفمه فإذا ما مضغها قال الحمد لله كل لؤمة بهذا الوضع ولم يشرب شربا قط إلا قال الحمد لله ولم يمشي مشيا إلا قال الحمد لله ولم يلبث لباسا إلا قال الحمد لله فلما ذكر الله شأنه قال إنه كان عبدا شكورا فتعرف إلى الله باسمه الشكور وهذا نبي الله دانيال وهذا من أنبياء بني إسرائيل يروى أنه قبض عليه من بخت نصر وهذا كان عاث في بني إسرائيل الفساد وقتلهم الذي ذكره الله عز وجل في مفتتح سورته الإسراء شايد كان نبيا من أنبيائهم فحبسه في مكان وأخذ أسدين فأضراهما يعني جوّعهم وجوّعهما ثم ما معه وأغلق عليهما جاب أسدين وجوّعهم جدا عشان يخشوا بقى ما يسيبوش في حتة وبعد خمسة أيام فتحوا السجن فوجدوا دانيال قائما يصلي والاسدان في ناحية الجب لم يعرضا له فالاسدان واقفين بيحرسوه فقال له بختنصر أخبرني ماذا قلت فدفعا انت قلت حاجه عشان كده الاسدين دول مش عارفين يهوبوا ناحيتك قال قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل الحمد لله الذي هو رجاءنا حين يسوء ظننا بأعمالنا الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر النجاة اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله فعوفي نبي الله ذنيان وهذا نبي الله أيوب نادى ربه أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين فعافاه الله عز وجل فكان بلاؤه هو عين عطائه لأنه تعرف حينئذ على الله عز وجل الحليم تعرف على الله عز وجل الذي يجبر كسر المنكسرين إليه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وهذا الخليل الذي بلغ أعظم منازل العبودية لله الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلة بصوا اللي بيحبه قوي ده بقى خليل ده يعني حب ربنا في كل حاجة فيه فلما يتكلم عن ربنا ولله المثل أعمل بقرب لكم الكلام أنت بتحب واحد قوي فعايز تقوله الرجل ده طيب قوي فتقعد تتكلم كده وتلاقي نفسك مش عارف تقول كلام عايز توصف أوي بص سيدنا إبراهيم لما يقول إيه فإنهم عدو لي كل حاجة كل حاجة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ويفتري بقى إيه يوسف الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربها بلي حكمة وألحقني بالصالحين وأجعل لي لصان صدق في الآخرين وأجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم وهو الذي وصفه الله وحده بهذا إذ جاء ربه بقلب سليم ليدلل على أنه أجاب دعوته لأنه كان متحببا إلى الله عز وجل سيدنا يوسف عرف ربنا وأعظم المشاهد في قصة يوسف هذا المشهد وهو مشهد الإغواء مشهد امرأة العزيز وهي تريد أن تغويه فتراه أول ما حدثت به الفتنة لجأ إلى الله فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لا ربنا مش حقه عليا كده فأول ما فزع فزع إلى الله فقال معاذ الله يا رب أعوذ بك ده مش حقك علي أبدا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وحين أوضع السجن زاد تعلقه بالله وقوي يقينه وزاد إيمانه وأخذ يدعو الله وهو في السجن ويزرع مهابته وحبه وتقواه في نفوس كل من معه يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لذا قال الله عز وجل قول نبيه يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين أنت ولي أنت ناصري أنت عارف لما تب أنت بتقول الكلام ده مش بتقوله كده زي إحنا ما بتقوله كده إنشاء يعني يا رب أنت الرحمن حافظ فهم؟ الحافظ واللي فاهمه في واحد بقى يبتلي يقول انت ولي ولما يقول ولي دي ما انت نصرتني ساعة موضوع امرأة العزيز ونصرتني من قبليها على اخواني مش بقى احنا يا رب ده نقعت في السجن تسع سنين خلاص بقى يعني انا اخدت جزائي فلازم بقى يجي منك العطاء خلاص بعد المحن تأتي المنح بالثاني انا المنح بقى في ناس كرة اللي سن الحال يعني بيقول الكلام بصوا ما قالش الكلام ده خالص لا بيقول اي بقى وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن قال الدنيا واخدين بالكم يعني ما قالش إيه؟ وقد أبلاني بالسجن نبي وقد أحسن بي أخرجني من السجن ما قالش شيء أنا, أنا نبي ما كنت شيء السجن أنا ما عملتش حاجة عشان أخش السجن أنا لسه في عز شبابي عشان أخش السجن ما قالش الكلام إنما إيه؟ وقد أحسن نبي لما بيكلم عن ربنا بيكلم بإيه بيكلم الجميل ده عشان كده لما نجا قال أنت ولي في الدنيا والآخرة وفني مسلما والحقني بالصالحين مشاهد الأنبياء في معرفة الله عز وجل يفيض فيها الكلام ويكثر فيها المعاني التي نحتاجها كثيرا لكن يعني خذنا طرف منها فقط لندلل على هذا المعنى الأعظم وهو معنى معرفة الله تبارك وتعالى فحظنا من اسم الله الله أعظم معنى العبودية له المعرفة به وتحتها بقى المعاني كلها الحب له سبحانه وتعالى تعظيم أمره تعظيم ناهيه تعظيم قدره وما قدر الله حقه قدره وما قدر الله حق قدره يبقى نقدره حق قدره فنعظم أمره فنقدمه على أهوائنا وعلى ما نرجو نحن من أمور فنكون على مراده منا لا على مرادنا منهم هو يريد إيه؟ نعمله وأيضا أن نستشعر العزة به سبحانه وتعالى تعزز بالله في ناس لما تيجي تتكلم عن أمر من أوامر ربنا تلاقيه كاشش الناس كلها هتهجم عليه الناس كلها تقول له إيه يا عم إنت عتدروش إيه يا عم إنت عتعملين فيه يا شيخ خلاص خليك في حالك أنا حر فيخاف أن يجهر بكلمة الحق أما المعظم لأمر الله فإنه يتعزز بالله ويعرف أن ربنا ناصره يأمر ويصدع بالحق ولا يخشى في الله لوم تلائم فالشعور بالعزة به سبحانه وتعالى ومن أعظم آثار هذا الإسم وبها نختم هذه السلسلة أعظمها تمأنينة القلب وسعادته وأنسه به سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول شيخ الإسلام من فإن اللذة والفرح وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله إنما هو في التعرف على الله إنما هو في توحيد الله إنما هو في الإيمان الحق بالله وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب الفضل والإنعام وتزداد تعلقا وتزداد تدبرا وتزداد قربا منه بذلك كما قال بعض الشيوخ لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب يقولوا والله أنا كفاء أو كده السعادة عارف انت امتع لحظة عشتها في حياتك امتع لحظة قول لي ايه هي امتع لحظة عشتها في حياتك بس مش عايزين الاجابة الانشاية لا لا وانا واقف ده وكنت مش عارف ايه لا احنا عايزين امتع لحظة يوم ما جاوزت ربنا رزقك رزق وفير ما كنتش تتخيله امتع لحظة كنت فرحان فرح قلبك طاير ترقص فرحا النعيم ده والله ثم والله ثم والله لا يقارن ولا يوازن بهذه اللحظة التي يدخل فيها حب الله ومعرفته قلبك الراجل بيقول لو كرة الجنة كفايا أولا لو كرة الجنة مش عايزين حاجة تاني إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عايش طيب هي دي جنة الدنيا التي من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة جنة الوصال بالله تبارك وتعالى وليس للقلوب سرور ولا لذة تام إلا في محبته والتقرب إليه ولا تتمكن محبته إلا بأن تعرض عن كل محبوب سواه وهنا حقيقة لا إله إلا الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه وأن يعرفنا به وأن يجعل أمرنا كله إلى خير وأن يختم لنا جميعا بخاطمة السعادة أجمعين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمة اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم عرفنا بك اللهم قربنا منك اللهم ارزقنا حبك اللهم ارزقنا حب اللهم, اللهم ارزقنا حبك اللهم ارزقنا حب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم